الدرس الثاني في الغداء واحد استمع للعبارات واعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور أطبخه يفضل حساء دجاج طعام اليد اليمنى أرز Nesf Asir